في الدموع المحزنة قم إلى الممتحنة في الدموع المحزنة قم إلى الممتحنة جيت أشك من طغات ظلمني ايشكم الطغات جيتو ايشكم من طغات ولا مولى يا محمد غصبوني ضربوني غصابوني ضربوني اذقوني يا محمد جيتوا أشكوا من طغاة جيتوا أشكوا من طغاة ضربوني يا, يا محمد, محمد خصبوني خصبوني ضربوني أسقطوني يا محمد بالدموع المحزن بالدموع حزنا قم الى اشکو یې دوه من طغات ملمونی یا محمد یا محمد غصبونی غصبونی ضربونی اشقاط سطعة من نور طاها فاطمة كيف تمتد إليها العاطمة كعبة التبجي للخول حولها فإليها الكون يهول ويقوم فإلهي هل الكون يا حبي لو رأيتها شمسنا لن كادرا جبل من عفة الفن كسرى لو رأيتها شمسنا لن كادرا جبل من عفة المن تَسَرَتْ قَارًا مُهَابَ الْعُلَا تَأَصَرَتْ قَارًا مُهَابَ الْعُلَا تَأَصَرَتْ وَرَقَتْ مِنْ فَوْقِهَا مَاتَ النُّجُومُ وَرَقَتْ مِنْ فوقها أشرف الناس أعلم الناس ما عطاها ما أحيدا صفوة الله خيرة الله صفوة الله خيرة الله كم زواعي لا يقدر أشرف الناس أعلم الناس أشرف الناس أعلم الناس ما عطاها ما أحيدا صفوة الله خيرة الله كم زواعي لا يقدى كم لا يقدر كم زواعي لا يقدر نورها قد فاق نور الأنجمي وهي فيض من حياضي الكرمي نورها قد فاق نور أنجمي وهي فيض من حياض كارمي وهي هدي بارق في ظلمي إنها الزهراء بل سيد النساء إنها الزهراء بل سيد في معانيها ترى كل جميع في مساعيها بلوه المستحيق في معانيها ترى كل جميع في مساعيها بلوه المستحيق ما لها في الفضل شبه أو مثيق تدو ها لن ترين يا عنا للنساء خير قدوه فهي كنز وهي ثروه وهي بدر في تقاها وهي شمس وهي صحوى للنساء خير قدوة فهي كمز وهي ثروة وهي بدر في تقاها وهي شمس وهي صحوى وهي شمسٌ و و وهي صباء النور غاقا فاقا نورا انجمي ويا من حياة بلسنت في معاني ها تراكون لا في مساعيها بلوغ المستحيل في معانيها ترى كل جميل في مساعيها بلوغ المستحيل ما لها في الفضل شبهون أو مثيل فاقتدوها لن تروا أي عناء فاقتدوها لن تروا أي عناء للنسائي خير قدوى للنسائي خير قدوى فهي كنزها ويثروى و هي كنزو و هي للنساء خير قدوة للنساء خير قدوة فهي كنزو و هي ثروة فهي كنزو و هي ثروة و هي في تقاها وهي بدر في تقاها وهي شمس وهي صحوى وهي, وهي, وهي بدر في تقاها وهي بدر في تقاها وهي شمس وهي صحوا وهي شمس وهي صحوا فاطمة كتابها فاطمة كتاب اوراقه الحجاب حروفه العفاف هاي بروده الدمع قيمه ثواب بل دعوه تجا قلبها الكبير صمعه خشوع قيمه كتاب تراقه الحجا حروفه العفا هاي بروده الدمع قيمه بل دعوت تجا قلبها الكبير ماعه الخشب او ضوى الزمان ياها المهاب تاسحوا بلا فذكرها شموا تقدح مصاعب تقتلع العذاب تقدح مصاعب تقتلع العذاب بصبرها الحلي لا تعرف الخنوق لا تعرف الخنوق أهلا أظلم الزمان رياؤها المهار اكتسح الظلام ذكرها شمع تكتحم السعاء تكتلع العذاب بصبرها الحليم لا تعرف الخلوم لا تعرف الخلوم أهلا أظلم الزمان رياؤها المهار تكتسح الظلام ذكر عاشم تحمى الصعاب ثل <تلع العذاب> <بصبرها> الحليم لا <بصبرها> تعرف الخنوع <الحليم> بصبره الحليم لا تعرف الخنوع لا تعرف الخنوع لا تعرف, الخنوع> <لا تعرف, الخنوع <لا تعرف ال عاشت حزينتان منذ طفولتين عاست عذابها بالصبر والأنين فهل تعدد مصائب لها وهي التي حوات مصائب السنين عاشت حزينتان منذ طفولتين قرست عذابها بالصبر والأليم فهل تعدد مصائب لها هي التي حوات مصائب السنين فقد محمد وفقد أمها وأسر بالها والضلع والجليل من يحميل الأساة عن قلبها الجريح من يوقف الدموع من جفنها الحزين من جفنها الحزين من جفنها الحزين, من الحزين لها فضل وعبد الله شانون عظيم ليس تدميه النساء فلولا فاطم لها أرض ومدت ولا على الأرض سماء لها فضل وعند الله شأن عظيم ليست كهم لساء فلولا فاطم لها أرض ومدت ولا على الأرض سماء ماذا <تصفيق> الشغط انذا دنار لا يحفها انطفاء هو ويله داهم لا موت فيه وقبر مذلهم لا ضياء خلي فاطم تاهدي خطاكم ويا اسمو وشأنكم ايه تذكروها اليسى فاطمه انت اهدي خطاكو ويا اسمو وشأنكم ايه تذكروها او اليسى فاطمه من يرضى رب العلاء تغضبها رضى رب العلاء تغضبها اليست فاطمه من قال فيها ابوها امه تظلمها اليست فاطمه من قال فيها أبوها امتي اضرمه فمن ذي امها اوها فمن ذي امها اوها ومن ذا بعلها عنوها يعل ومن ذا بعلها منهم بنوها آه <تصفيق> أليست فاطم من قال فيها أليست فاطم <ليست> فاطم من قال فيها أبوها أمتي لا تظلمها ليست ليست فاطم من قال فيها أبوها لا تظلمها ممن دي أمها مات يا ابوها ومن ما هم بنوها ومن